والله إخواني وأخواتي نحن نفتقد أن نعيش لذة الإيمان نفتقد أن نعيش الحياة الإيمانية الحياة الإيمانية كلها سعادة كلها طمأنينة إذا فقدنا شيئا صبرنا وإذا نلنا شيئا شكرنا ألم يقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن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 الحياء تكلمت عن أقسام في الحياء تكلمت عن حياء الجناية والتقصير والإجلال والحشمة وحياء الكرم وأريد أن أتكلم عن الحياء عند النساء الحياء عند النساء نعم عند أخوات وما يتخاطب به المرء يخاطب به الرجل إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص بالرجال أو أن هذا خاص بالنساء لكن أخص النساء بالذات بالذات لأن الحياء ينبغي أن يكون في النساء أشد ينبغي أن يكون في النساء أغلب وهذا الحياء تأملوه تأملوا أخواتي وتأملوا إخواني حياء أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها والله العظيم يعني ما أدري ماذا أقول على هذا الحياء في أم المؤمنين عائشة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها وأنتم تعلمون هذا وأين دفن أبو أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ أين دفن أبو بكر رضي الله عنه؟ دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجوار النبي. عليه وأين دفن عمر في نفس المكان تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذهب لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولقبر أبيه حينما دفن عمر قالت ما كنت أذهب إلى القبر إلا بعد أن ألبس فيابي في كاملا حياء من عمر يا الله حياء من عمر ده عمر مدفون عمر مات رضي الله عنه مات مات وإذا أرادت أن تدخل على مكان دفن فيه رجل غريب أو أجنبي بالنسبة لها ماذا تصنع أم المؤمنين عايش كانت بتدخل أحيانا بغير خمارها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبر أبيها أبي بكر يدفن عمر لا يمكن أن تدخل بغير خمارها وبغير حجابها وبغير ثيابها لماذا حياء من من, من المدفون في هذا القبر ليس معنى ذلك أنها لا تستحي من رسول الله ولا من أبيها لا يا جماعة إنما يجوز للمرأة أن تظهر على زوجها وعلى أبيها لكن انظروا للفكر انظروا لفكرها انظروا لعقلها وتأملوا أي حياء هذا أي حياء هذا من امرأة الآن إلا من عصم الله تزاحم الرجال في أمور ما ينبغي أن تزاحم فيها يعني حتى والله العظيم يعني العجب العجب حتى يعني على طبور العيش الخبز نجد مزاحمة في الأسواق مزاحمة ينبغي عليك أختاه أخت الفاضلة ينبغي عليك أن تتحلي بالحياء ويكون فيك أكثر من الرجال نعم الرجال ينبغي أن يتحلوا بالحياء والنساء كذلك لكن فيك أغلب طيب سأذكر لكم موقفا من حياء النساء أيضا من حياء بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضوان الله تعالى عليها سيدة نساء أهل الجنة, سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة ردوان الله تعالى عليها ورضي الله عنها وأرضاها كان في القديم حينما يموت رجل أو امرأة كان يحمل على أعواد من الخشب ويكون مكفنا ويظهر وهو مكفا بين الناس وهو يحمل على العنق يعني ما كان يغطى البدن بشيء إنما هو يعني مكفّن ويكون على الأعناق ويحملونه. من نظر وجد الرجل مكفنا أو المرأة مكفّنا أو المرأة مكفّنا. لما للعبرة؟ للعبرة. في يوم من الأيام سأحمل على الأعناق كما حمل هذا أو كما حملت هذه. وتجل صفاطمة رضي الله عنها بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وتفكر مع نفسها وتقول. إذ أنا ميت أكفن وأحمل على هذه الأعواد ويرى الناس ويراني الناس وهي مكفنة وماتت ومصطرة بالكفن وحزين كل الحزن وأشد الحزن أنها بعد موتها الناس سينظرون إليها وهي مكفنة لا حول ولا أقوة إلا بالله <تصفيق> طيب أخبروني بقى قيثوا هذا الموقف مع المتبرجات والمتسفرات استغفر الله والمتسكعات إلا من عصم الله ماذا نقول عفة طهارة حياء فضيلة حشمة نزاهة ماذا أقول بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فأخبروها أنهم سيصنعوا جريد جريد النخل يقوسونه عشان يغطي يغطي المرأة يبقى المرأة توضع على الألواح الخشبية وهذا الغطاء يغطي بدن المرأة فلا يراها أحد وهم يشيعونها وهي مكفنة وهي مكفنة ففرحت بذلك رضي الله تعالى عنها وحدث مع هذا حينما ماتت رضوان الله تعالى عليها يعني أتي بغطاء من الجريد مقوسا ثم وضع عليها فكانت مغطاة كانت مصطورة في الدنيا عفيفة وسطرها الله سبحانه وتعالى وهي ذاهبة فهي سيدة النساء أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء عند النساء الحياء عند النساء ينبغي أن يكون أقوى أختها تريدين السعادة تريدين حلاوة الإيمان تريدين العيش الطيب الحياء والله العظيم باب عظيم من, أب... من الأبواب التي تدخلك بإذن الله على جنة الحياء. الحياة هي... وليس معنى أننا نتكلم على حياء المرأة أن تستحي المرأة حياء مذموما خد بالك وانتبهي هو وفي حياء مذموم نعم ما هو الحياء المذموم؟ الحياء المذموم الذي يضيع معه الحق الذي يضيع معه امرأة مثلا حاضت وهي صائم أو حدث لا شيء ما وهي تعتمر وهي تحج أو في مسألة كذلك فتستحي أن تسأل زوجها أو أن تسأل أحد العلماء أو نحوها تستحي أن تسأل وتقع في الأخطاء الشرعية وتقع في الأخطاء الشرعية لا ليس هذا حياء ليس هذا حياء أختها لذلك اسمعي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ماذا تقول رحم الله نساء الأنصار قضوا لكم من الكلام رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياهن أن يتفقهن في أمر دينهن يعني المرأة كانت تسأل عن الأمور الخاصة بالنساء لما لتتفقها في الدين لتتعرف في دين فإن كانت هناك امرأة تستطيع أن تفتيها فلا تستفتي رجلا إن كان هناك من المحارب من يستطيع أن يقوم بمسألة السؤال يبقى لا تستفتيها مباشرة ليه هذا من كمال حيائها هذا من كمال حيائها فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يسألنه أو أن يتفقهن في أمر دينهن بل تأمل هذا الموقف لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويحكيه أبو موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليه كان يجلس مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تجلس مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار ومجموعة من المهاجرين واختلفوا في مسألة هذه المسألة هي لو أن الرجل وطأ امرأته ولم ينزل هل عليه غسل ولا ليس عليه غسل؟ فقال الأنصار ليس عليه غسل إلا إذا أنزل. وقال المهاجرون عليه غسل وإلا لم ينزل. فالأنصار يقولون ليس عليه غسل وهؤلاء يقولون عليه غسل ليس عليه غسل عليه غسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أكفيكم في هذه المسألة. يعني أنا ساتي لكم بالخبر اليقين. أنا فيكم في هذه المسألة قالوا اكفنا فانطلق أبو موسى الأشعري إلى أين إلى فقيهة الأمة وإلى فقيهة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى العالمة الطقية النقية رضي الله تعالى عنها عائشة رضوان الله تعالى عليها. انطلق إلى البيت وطرق عليها السلام عليك يا أماه قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من؟ قال أبو موسى إلى وماذا تريد؟ قال أريد أمه أن أسألك سؤال تنبه للعبارات أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحي فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها خذوا بالكم من الكلام المملوء بالحياء قال يا أب... قالت يا أبا موسى إنما أنا أمك فسلني عن الشيء الذي تستطيع أن تسأل عنه أمك آه مش مفتوحة فسلني عن الشيء الذي تستطيع أن تسأل عنه أمك قال يا أم المؤمنين ما الذي يوجب الغسل إيه اللي بيوجب الغسل فقالت رضي الله تعالى عنها على الخبير وقعت أو على الخبير سقط يعني أنا خبيرة بهذه المسألة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. يعني لم يشترت الرسول عليه الصلاة والسلام الإنزال لكن انظروا لم يمنعها الحياة أن تخبر عن علم وعن فقه وعن دين ومن وراء حجاب ولم يمنعه الحياء أبو موسى أن يسأل أن يسأل وأن يتفقه وأن يتعلم وكذلك نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقان في أمر دينهن لكن الله الله في الحياء عند النساء والله العظيم يا إخواتي ويا إخواني إذا أغلقت المرأة على نفسها وكانت في كمال حيائها صدت كل رجل قل في فالقرآن الكريم تأمل يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فقدم الزانية على الزاني أن في سورة المائدة قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فقدم السارق على السارقة لأن السارقة تحتاج إلى قوة وغلبة ونحو هذا وهي الرجل لأكثر وأما الزنا يحتاج إلى إغراء وشهوات وهذه في المرأة أكثر لذلك قدمها في ذلك فالمرأة تستطيع أن تغلق هذا الباب وأن تصد من قل حياؤه لذلك تعالي أختاه إلى جنة الحياة وإلى حياة الحياة لتعيشين لتعيشين الحياة الطيبة الحياة الهنية تتذوقين حلاوة الإيمان وطعم الإيمان من صور الآن والله العظيم مؤلمة وفي غاية الأسف وفي غاية الأسف تتخيلوا مثلا يعني أنا بستنكر على امرأة تمشي في الطريق وتعلي وترفع صوتها في الطريق وكان وبعض البنات في السنوية أو مثلا في الكلية وهذه تمزح مع هذه في الطريق وفي الشارع وهذه تمزح معها وهذه تمزح معها وهذه تجري خلف هذه, هذه وأمام الناس وأمام الناس أين الحياء يا أخواتي؟ أين الحياء؟ يا أخواتي حياء النساء باب عظيم جدا باب عظيم جدا يساعد على طهارة المجتمع وعلى نقاء المجتمع فلذلك ينبغي عليك أختاه أن تتحلي بالحياء. وليس معنى الكلام أنني أتكلم في هذه الحلقة الحياء عند النساء إنما لا حياء عند الرجال لا وحياء عند الرجال موسى عليه السلام نبي من الأنبياء نبي من الأنبياء لماذا لماذا اتهموا موسى وآذوا موسى ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجع؟ كانوا يقولون إن موسى عليه السلام لا يغتسل أمام أحد لأن فيه كذا وكذا وذكروا عيبا في بدني فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبرئ نبيه موسى عليه السلام ماذا يصنع إخواني وأخواتي ينطلق موسى عليه السلام ينطلق ليغتسل بعيدا عن أعين الناس ووضع ثوبه على حجر ثم اغتسل عليه السلام فأمر الله الحجر أن يتحرك بثوب موسى عليه السلام إلى أن يصل إلى القوم الذين يتحدثون عنه والحدث الصحيح حجر يتحرك؟ نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وموسى عليه السلام انتهى من غسل ينظر يمنة ويسر لا يجد ملابسه ولا يجد الحجر الذي وضع عليه ملابسه أين هو وكيف سيجلس, كيف سيجلس وهو عار وبدأ يتسلل شيئا فشيئا يبحث عن ملابسه ويبحث عن الحجر حتى وجد الحجر وعليه الملابس لكن قريب من هؤلاء الناس فتقدم وجرى ولباس ولبس ثيابة وظل يضرب في الحجر من شدة حيائه لماذا ضرب الحجر تقول هل يعقل أن يضرب النبي والحجر عليه السلام هناك بعض أفراد يسقطون على مثل هذا في قلوبهم بعض زيغ ولا يفهمون ولا يرجعون لعلي العلم ضرب موسى على الحجر لأن الحجر نزل منزلة المكلف ما هو تحرك الآن بالثوب فلما نزل منزلة المكلف كأنه عامله معاملة المكلف وكان يفعل ذلك من شدة حيائه فلما رأوا موسى علموا أنه ليس فيه هذا العيب الذي يدعون فبرئ موسى فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فكان في حياء طب موسى كان كان يستحي ويبتعد الأخت الآن التي تذهب على البلاج والمصايف وتلبس يعني ملابس شبه عارية ويراها الرجال. لا أمنعك من مصيف ولا أمنعك من بحر لكن يكون لا يطلع على عورتك إلا الزوج تكونين مع أهلك, مع أهلك لكن مع غرباء وأجانب عنك وينظرون إلى بدنك ومثل هذا ما ينبغي عليك أن تفعل هذا فلذلك أتكلم مع أختنا الفاضلة وأقول تعالي أختها وتعالي أخي إلى جنة الحياة لنتلذذ بالإيمان ونعيش حياة الإيمان لنعيش السعادة في القرب من الله سبحانه وتعالى مع الحياء في جنة الحياة حياة الحياة وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركته رضوان ربي مبتغ